أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا, أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم